جره الناجح يزفونه يشدو غاريد المنى بسعادة قد رفر فات بالروحي تشرق بالسنة جره الناجح يزفونه يشدو غاريد المنى بسعادة قد رفر فات بالروحي تشرق بالسنة فاليوم في ثنوية اسم الغازلة اسمها لا حتى خرج يزدهي ببناتها وزهورها فاليوم في ثنوية اسم الغازلة اسمها لا حتى خرج يزدهي ببناتها وزهورها والفضل لله الذي بالخير تم ما حفلنا سبحانه وأهل الثناء عالمت فاضيله الدونا والفضل لله الذي بالخير تم ما حفلنا سبحانه وأهل الثناء عالمت فاضيله الدونا من جدة سار إلى العولاء يستل برايا من هلا هي فرحات التكريم قاد فع Source جمالاً أمثلاً شكراً لي من بدلлинانا بالعزم يلوان الجهود فلهن باقات الوفاء تزهو على كل الوجول شكراً لي من بدلولانا بالعزم يلوان الجهود فلهن باقات الوفاء تزهو على كل الوجول بدل می ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود